وأما من أُوتِيَ كِتَابَهُ وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلاء إن ربهم كان به بصيرا فلا انقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا تسق لا تركبنا طبقا عال طبق فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون